أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل أشاهد في دروسك حضور بعض صغار السن ودرسك يا فضيلة الشيخ علمي ومسائل تستشكل على بعض طلاب العلم فهل في حضور صغار السن فائدة أثابكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فصغار في عين الكبار في أعيننا لا يشترط في من جلس مجالس العلم أن يحفظها كاملة وإنما العبرة أن يستفيد بقدر ما وهبه الله من الفهم والعلم وقد يكون الإنسان صغيرا في سنه كبيرا في عقله وقد يكون كبيرا في سنه صغيرا في عقله وإنما المرء بأصغريه لا بيديه ولا رجليه لسانه وعقله المركب في قلبه وذاك خلق عجب هؤلاء الصغار كبار بإذن الله والحمد لله ثم الحمد لله أننا رأيناهم في مجالس ذكر الله وليس من الشرط أن الصغير يتعلم بالكلام فقد يتعلم بالمشاهدة والرؤية والمواقف التي يشهدها ما يعجز المعلمون أن يعلموه إياه في سنوات ولذلك كان صغار الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما طردهم من مجالسه ولا نفرهم من شهود مشاهده صلى الله وسلم عليه تأمل حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة في عرض الوسادة فيه ما لا يقل عن سبعين مسألة حفظها لنا هذا الصغير في سنه الكبير في همته ودخل هو وأبوه رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم العباس فلم يرد عليه نبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم سلم ثانية فلم يرد عليه السلام ثم سلم ثم انصرف مهموما مغموما فقال له ابنه ألا يعبه بذلك أي لا يسيء الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام وقال يا أبتاه ألم تر إلى الذي يناجيه في واحد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم مشغول عنك فلما رجع بعد ذلك بعد وقت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي وزعم ابني أن رجلا أنه كان ثم رجل يناديك فقال أوى قد رآه ذاك جبريل ثم قال اللهم فقهوا في الدين وعلمه التأويل فهذا الصغير في سنه حاز ما لم يحزه الكبير منح الله ليست حجرا على أحد والحمد لله ثم الحمد لله أننا نرى أبناءنا في مجالس الذكر التي لا يشقى جليس معها مع أصحابها وأهلها ماذا تريد من صغار السن؟ أتريدهم أن لا يشهدوا مشاهد الخير؟ قد يجل الصغير السن في مجلس ويتعلم من السمت والدل وهذا أمر له أثر كبير في حياته لأن الصغير يخرج إلى مجالس اللهو ويخرج إلى أماكن اللهو ويرى اللهو والإهمال أكثر من الجد فإذا شهد مشاهد الجد لفتت نظرة وخاصة عند فساج الزمان وتغير أحوال الناس يجلس في مجالس عديدة فلا يرى أزكى ولا أسمى من مجالس ذكر الله ماذا تتوقع من أثر في ذلك على قلبه لا يستهين أحد بصغير السن ولذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أبو محمد الإمام الثقه الذي كان يلقب بمالك الأصغر وثقه النساء وغيره كان يقول كلمة في التربية يقول أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق الشر إليها وهي قلوب الصغار أوعى القلوب للخير لأنها على فطرتها فإذا جاءها ماء الوحي وارتوت به فإن أثر عظيم في تلك القلوب وكان الإمام النووي رحمه الله صغير السن فكان إذا ذهب إلى مجالس العلم في المسجد يأتيه الصغار في سنه ويجروه يريدونه أن يلعد معهم فيبكي رحمه الله وهذا معروف عنه في ترجمته يبكي لأنه ما يريد اللعب يريد الجد حتى بز أقرانه وفاق العلماء في زمانه علما وعملا وصلاحا وإلى يومنا هذا تدرش كتبه ويستفاد منها فهذه هي بركة الأعمار أن يشب أبناء المسلمين وبناتهم من الصغر على طاعة الله وذكر الله السمت ودى المؤثر في نفس الطفل لأن الطفل يميز ولذلك تجد في بعض الأحيان ينتقد والده ويقول فلان أفضل منك لأنه على فترتي في موقف معين قد لا يتمالك نفسه فينتقد والده ويقول فنان أفضل منك وينتقد والدته وعمره صغير لكنه كبير في عقله وكبير بقوله والسمت والدل الطفل بالرؤية والمشاهدة ولذلك الإمام مالك رحمه الله هذه مشهورة في ترجمته بعثته أمه إلى مجلس ربيعة وهو صغير السن فألبسته العمامة وقالت اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه خذ من السمت والدل ولذلك أجمعت كتب التراجم عن الإمام مالك أنه كان مهابا في مجلس العلم لأنه منذ نعومة أظفاره ومنذ صباه وهو في هذه المجالس الزاكية حدث ذات يوم حديثا فقال له رجل في المجلس من الذي حدثك بهذا الحديث يعني سمي لنا الرجل الذي رويته قال والله ما جالست سفيها يوما من الأيام يعني أتحسب أنني أحدث عن كل من هب ودب ما جالست سفيها منذ نعومة أظفاره في مجالس العلم فهذه المجالس نعمة من الله عز وجل على الصغار والكفار ونعمة على الأمة وكم من اب يسعد بصحبة ابنه إذا كان يعي إلى المسجد وكان يأتي به إلى المسجد. ولو كان صغيرا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر أليست الجمعة من الصلاة أليس في الجمعة خطبة أليس فيها تذكير أليس فيها وعظ مجلس علمي ما معنى مجلس علمي والمجلس العلم حرام على الصغار لأن تعلم العلم أبدا أخي الله هذا الذي تبديه وهذا الذي تقول وهذا الرأي الذي تراه أن جلوس الصغار في مجالس العلم أنه محل نقد هذا ليس بصحيح بل هو محل فخر وشرف للمسلمين ولله الحمد لأن هذه سنة موروثة وأدركنا مشائخنا وأباءنا والله ما نريد أن نفتخر ولو أردنا أن نذكر أشياء عديدة سفدناها من مجالس والدنا حينما كان يصحبنا إلى مجالس أهل الفضل الخاصة والعامة هذه ليست بأمر مستغرب واسمح لنا كما سمحنا لك النكويك الآن الإنسان أنت سألت سؤال وأرسلت هذا السؤال وأشغلتنا معك بهذا السؤال بالله عليك مسائل الصلاة والزكاة وعبادتك ومعاملتك كلها استوفيت حتى تسأل هذه المسألة وتبعث بهذا السؤال ما وجدت شي إلا أن تكتب بهذه الطريقة وأنا لا ألوم هذا الشخص لأن في بعض الأحيان يوجه البعض إلى أنه في مجالس العلم يأخذ راحته شأن بعض الدعاة والقصاص اليوم أنهم يجرؤون على النقد ويقولون للشخص ينبغي أن يبدي كل ما عنده فرويدا رويدا إن صلح هناك فلا يصلح في مجالس العلم تكتب سؤالا تعرف ما الذي تسأل عنه وتشتغل بما يعنيك لا بما لا يعنيك لا يعنيك ابناء المسلمين بهذه الطريقة التي تكتبها لا يعنيك لو كان أمرا معيبا ما سمحه أهل العلم ولا أذنوا به ولا وجهوا فيه فاشتغل بمعايبك واشتغل بما يعنيك كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأنبه على أنه ما من أحد يخرج إلى مجلس العلم إلا وفق أول عياذ بالله حرم التوفيق بقدر نيته وأنا لا أقصد السائد لكن هذه مناسبة إذا أردت أن يبارك الله لك في مجلس العلم فتستفيد وتفيد وتوفق إن سألت أو كتبت أو استمعت فاحرص إذا خرجت من بيتك على الإخلاص لوجه الله وأن تعظم شعائر الله فأمران إذا اجتمع في شهود مجالس الذكر بورك للإنسان في مجلس الذكر أن تخلص لله وثانيا أن تعظم شعائر الله فإذا جلست في مجالس الذكر ما تشتغل بمن قام ومن ولذلك تجد البعض إذا جلس في مجالس الذكر كأنه حية صماء لا يعرف إلا أن ينصت وأن ينفع الناس لأن الله تعالى يقول فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين تجلس في مجالس العلم تستفيد أما أن تنظر إلى هذا كبير وهذا صغير وهذا طويل وهذا قاعد وهذا قائم هذا من تلبيس الشيطان وإضاءته لك فيما لا وشغلك بما لا يعنيك يحضر من يحضر يجلس من يجلس هذا أمر تولىها الله سبحانه وتعالى ليس بيدي ولا بيدك تولاه مقلب القلوب سبحانه وتعالى فإياك ثم إياك أن تشتغل بالناس عن نفسك وهذه نصيحة ومن هنا تجد لماذا أنبه هذا التنبيه لأن هذا السؤال فيه خير بعض الإخوة يجلس في مجالس العلم فإذا خرج من مجالس العلم وجدته يقول استفدنا اليوم مسألة كذا وسمعنا فتوى كذا ويا إخوان مما ينبغي التنبه له كذا وكذا مثل ما حكى الله عن الصحابة من مؤمن الجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين النوع الثاني يجلس فيقول والله اليوم المكرفون ما هو شغال جلسنا في المجلس والمكرفون في صوته والعامل الفلاني يفعل حتى لا يسلم من حتى لو الكناس الذي في المسجد لأنه والعياذ بالله مصروف هذا كله بسبب النية لأنه لما يأتي ونية لله مشتغلا بما يعنيه معظما شعائر الله مقبل على مجالس محفوفة بالملائكة تغشاها السكينة والرحمة ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس وأنهم ينصرفون مغفورا لهم فإذا نظر هذه النظرة حرف من الذي يشغل به نفسه ولذلك تجد في سمته ودله وكلامه وقيله محافظا على حفظ شعائر الله عز وجل فلا يشتغل الإنسان بما لا يعنيه قال الإمام مقيم رحمه الله أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله فتجدوا يشتغل بطعامه ومأكله ومشربه غافلا عن حق الله عز وجل وحدوده ومحاربه قال هذا أرحم من الذي اشتغل بالناس عن نفسه لأن الذي اشتغل بنفسه نفع نفسه أما والعياذ بالله لا ينفع نفسه ولا يشتغل بما أوجب الله عليه وكلفه الله به فهذا أعظم الناس صفقة ينسى الله أن ينهي الرشد فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يحفظ قيله وأن يحرص كل الحرص على الاشتغال بما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته والله تعالى أعلم